تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا جاء لكم الناس كلا